تقر به أعين المؤمنين وتشرح به صدورهم وتيسر به الأمور وتدفع به جميع الشرور والافات اللهم انا نسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا مباركا اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم ونورا نهتدي به الى صراطك المستقيم ونسالك يا ربنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء لما في الصدور وان ترزقنا كمال الاخلاص في الأعمال والأقوال وحسن الخاتمه عند انقضاء الاجال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 وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي انت أهله يا رب العالمين اللهم انا نسألك فرجا عاجلا وان تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا وان تيسر لنا أمورنا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 واحموا صفوفكم وتراصوا الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وما كنتم تستترون أي يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون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 فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم, ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذَلِكَ جزاء أَعْدَاءِ دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون الله أكبر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 كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ والإنس نجعلهما تحت نَجْعَلْهُمَا نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا, وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون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 as <laughs>